ثلاثة استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك اليوم عندنا حفلة التخرج يا ياوز هل تريد أن تحضر معي إلى الحفلة طبعا بكل سرور ماذا يوجد في برنامج الحفلة هناك أولا تلاوة القرآن الكريم وبعدها حفلة الشهادة وأخيرا تقديم الطعام إذن ستكون رائعة جدا وسأحضر إلى حفلتك إن شاء الله لكن ستبدأ الحفلة في الساعة السابعة مساء لا تتأخر لا تقلق سأحضر مبكرا إن شاء الله إلى اللقاء إلى اللقاء في أمان الله